وَآ جَلَّ إلَكُ نورًا مبين فَأََّ الذيينَ آممَنُوا بالِلههِ وَتَصَوا بهِهِ فَتَدَخِلُهُ في رَحْمَةٍ مِه وَقَاب وَحدهِم إلَهِ صَِابًا مستتَقم